ومن عجب ما لقي في أيامه أن أهل الكوفة اشتكوا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال هذا خالي فليرني مرء خاله فشكوه فبعث عمر رضي الله تعالى عنه على طريقته في استقصاء الأمور من يسأل فكان من بعثهم عمر يأتون المساجد ويسألون الناس عن سعد أبي إسحاق حتى أتوا مسجدا لبني عبس فقال فقام رجل فقال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية وقال كلاما آخر فقام سعد رضي الله تعالى عنه أرضاء وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياً وسمعة فاللهم أطيل عمره وعرضه للفتن فاللهم أطيل عمره وعرضه للفتن فيروى أن هذا الرجل عمر حتى تجاوز التسعين وشاب حاجبه وسقط حاجبه على عينيه ومع ذلك كان يمشي في طرقات الكوفة يتعرض للنساء يمشي في طرقات الكوفة يتعرض للنساء فإذا قيل له يا شيخ اتق الله يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد شيخ مفتون أصابته دعوة سعد وفي هذا بيان أن الإنسان يفر من الظلم ومن أعظم من الظلم أن يتعرض الإنسان لأعراض المؤمنين أن يتعرض الإنسان لأعراض المؤمنين وأن يقول في الناس ما ليس فيهم وقد مضت سنة الله في خلقه أن الله جل وعلا ينصر المظلوم ولو بعد حين وربنا يقول في آية جامعة يندرج هذا فيها ولا تحسبن الذين، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفيدتهم هواء والمراد من هذا كله ذكر سيرة عطرة وأيام النظرة لامير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجماع كل ما قلناه وحررناه آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا رأها في نزع عمر للدلاء قال فلم أرى عبقريا يفري فريا فلم أرَ بقرية يفري فريا فقد ساس عمر رضي الله تعالى عنه الأمة سياسة عظيمة ثم كتب الله له أن يموت شهيدا في مكان كان يصلي فيه قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وكان يقول قبل موته رضوان الله تعالى عليه اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك فالموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وأي شرف سبب لشفاعته صلوات الله وسلامه عليه من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن؟ لمن مات فيها وكان أهل المدينة وما زالوا يرددون قول القائل إلهي تولنا في كل خير فأنت إلهنا مولى الجميع وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع ختم